ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممذكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله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 سألقي في قلوب الذين كفروا وعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم اللَّهَ الله ورسوله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 ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وما واد عام وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم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 وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا لعذ ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا إِذْ أنتم قليل مستضعفون في الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فَأَمْطِرْ علينا حِجَارَةً من السماء أَوْ ائتنا بعذاب أَلِيمٍ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم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 شيئا فامن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الْأُمُورُ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 الشَّيْطَانُ زين لهم الشيطان أغمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فَلَمَّا جار لكم فلما تراءت, فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إِنِّي بريء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 ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم تبأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عين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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فانبذ إليهم على سواء إما على سواء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 يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكونوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله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 وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منهم والله عليم حكيم إن الذين آمَنُوا وهاجروا وداهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا